بسم الله الرحمن الرحيم وصفت صفا فزاجرات زجرا فالتانيه ذكر ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زيننا السماء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 119. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 110. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغوينا 119. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 110. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 111. بل جاء بالحق وصدق المرسلين igen. على سرر متقابلين يطاف 117. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 118. قال قائل منهم إني كان لي قريم يقول أئنك لمن المصدقين 110. متنا وكنا ترابا أَفَمَا أفما نحن بميتين 117. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 118. إن هذا لهو الفوز العظيم 119. لمثل هذا فليعمل العاملون 110. خير أم شجرة الزقوم إننا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فما لئون منها البطن شؤبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم الفوا باهم ضالين فهم على 111. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 112. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 113. كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلن يعمل المجيبون ونجينا وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن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 فَكَفَ ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتقل له للجبين وناديناه اي يا إبراهيم.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 119. وذلك نجزي المحسنين مِنْ إنه من عبادنا المؤمنين 111. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 112. وباركنا عليه وعلى إسحاق 113. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد من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 أتدعون بعلم وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحذرون، إِلَّا عباد الله مخلصين، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجلين وذمرنا الآخرين وإنكم لتمرؤون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين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 118. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 119. فآمنوا فمتعناهم إلى حين 110. فاستفتهم ألربك البنات وله البنون 111. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا 117. ولد الله وإنهم لكاذبون 118. أصطفى البنات على البنين 119. ما لكم كيف تحكمون 110. أفلا تذكرون 111. أم لكم سلطان مبين 112. فأتوا بكتابكم إن صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون 123. إلا عباد الله المخلصين 124. فإن ما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإن لنحن الصال يَسْبَحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 111. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 112. إنهم لهم المنصورون 113. وإن جندنا لهم الغالبون 114. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون